جاوب يا سهم جاوب جاوب شلي سويتا محر يويتا جمرات وألا شلي سويتا جاوب يا سهم ما كف جروحي حذا بتروحي ما كف جروحي hän ei ole tullut tänne. Hän ei ole tullut صغر بطي تفري رقبتي بعد ما ارتوت وانا الضمير وانا الصغير بامي وكسير نحري شجيته وشجيت الحرام اللي سويته جعلتك Ma kefe jurie, Adabitur, Ma Kefe Juruhi, Adabit منك الكلام، خلك الكلام بالخجال يضيح حرملا اللي رات مني هالمرات وانا لا بطيح لكن الخعول ما هقيت يكون مطلبا رضيح ما بي الجروح فجلا ننوح يلي حزيته وناشدني النداء يلي سويته جاوب يا سهب ما كف جروحي عده بتروحي ما كف جروحي عده بتروحي يا سهم حرام تشعل الضرام في حشر الرسول وبحش الولي الوصي عليه تفجع البتول تدري من أنا عايمو بني باشرش تضل لك بعدها عين يا عبد الحسين حسرتك تطول من المصاب يوم الحساب تلقى العذاب جرحي خليته يوصل للخيام اللي سوتا جاوب يا سهر ما كفج روحي بتروحي ما بتروحي جاوب يا فتني من ضرك قبر من حرك وانتظر جزاي لكن احتليك والامل عليك ينطفئ لضاي. سامح الجماد جاي لك رماد بالقيامة جاي السهم حديد بس بعد يريد بالشفاء عماي عبد الله اتهاك عمري فداك رب ضا رب دم اجريته ولا يسال ندام تساويته جاوب يا سهر ما كف جروحي عدت بروحي ما كف جروحي عدت